في سكينة من ربكم وبقية وبقية مما ترك آل موتى وألها عون تحمله الملائكة إن في ذلك لآيات لكم إن